إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤكم حصرت صدورهم أوجاؤكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم